يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله يخلقوا ذبابا ولو يتمعوا له إن الذين شبعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وإن هو الطالب والمطلوب هو الطالب وال